وَغُوًَاَّذ بَدَاءُ مِ خَال قَاسَُّ يُورعيدُ غُ وَغُووَ أَغووًا وَلَ وَل غُر مَثَلُ أَعَّ فِ وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم وشؤ ربك فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبعوا تبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من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 دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّا أَكَرْنَا النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ